Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Rahmanirrahim Malikiyum eldin. İyakat nabud ve ve آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لآمين لا ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما خزقنا من يوم. الذين يؤمنون بما انزلت بالآخرة الله على قلوبهم على وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو من بنين يخادعون الله والذين آمنوا إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مغضوا فزادهم الله مغضوا ولهم عذاب أديم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فلا إنهم هم مفسدون لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء فلا إنهم هم السفهاء ولكنها يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا الله الله يستغذر منهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتغلوا الضلالة بالهدى فما ربحت جاعتهم وما كانوا مبتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناها فلما أضعوا فزننب الله بالم د الله بنورهم وت في ظلمات الله يا هذا اリング من الصواعق <تصفيق> حذر الموت اللهم هيئ السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأمرد به من الزمارات اعزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن في غيب مما فاختبوا بصورة من مثله وادعوا شهدانا لا الله إلا قرارة الصادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقولها الناس والعجار وبشير الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات أن تجري من تحتها الأنهار كلما غزقوا منها بها من الذين كفروا وأم من الذين كفروا فيقولون ماذا أهان الله بهذا مثلاً فيقولون ماذا أهان الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويعدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين يغضون عهد الله من Ba'di misakini Wa yakabakon إلى السماء فسواهم لسبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال رمك للملائكة إلي داعنوا في الأرض خليفا قالوا هتدعن فيها من يفسد فيها ويسفك الدهار وَسَمَّيَ مُلْكِهِ عِنْدَ كَوَنِهِ قَدْ سُلَّكَهُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِنَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْطَاهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا علم لنا مِنْكَ كَثَارَ لِلْحَكِيمِ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْ بِأَسْرَارِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْرَارِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ والأرض. وأعلم مَا لَا تَعْلَمُونَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تبتمون.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 فَأَزَلَّهُمْ مُمَشِّيٌّ فَأَنُعْنَهَا فَأَخَذَ لَمَّا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا بِقَوْمِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب النار فينا خالدون ربنا الله من